114. سماعون للكبه أكالون للسحر 115. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 116. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم 111. إن الله يحب المقصصين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما تستحقون من كتاب الله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 لله فأولئك هم الكافرون وكتبين عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأم بالأم والأذن بالأذن 111. والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح في 112. فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم